وَالَّذِينَ يَجْلُونَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا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 أَوَمَن يُنَشَأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُذِيعٍ أَوَمَن يُنَشَأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ الْمَلَائِكَةَ سُلَالِينَهُمْ عِبَادَ الرَّحْمَنِ إِنَاسًا أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ